قاتلت نفسي في هواك فلم أدع للنفس من لذاتها إلا الجزع قاتلت نفسي في هواك فلم أدع للنفس من لذاتها إلا الجزع أخبرت من قالوا بأني شاعرا إن الهوى لو حل في الصخر صدعا إن الهوى لو حل في بحر سجع وأنا مشيج من تراب مصطنع ما أنطقتني في الهوى ليلى ولا خمرية الوجنات شيمة هدلع ما أنطقتني في الهوى ليلى ولا خمرية الوجنات شيمة هدلع لكنه ريحانة الهادي الذي أنا كنت نثرا في عواه فاجتمع بالله وجه بالله وجه في الظلام مشحشع والبدر يحلو في الظلام إذا طلع جل الإله بخلقه ماذا برى فكأن طاها في محاسمه الطجع نور تبلج كالصباح ونطقه بمزيج طاها والوصي إذ اندلع والليل سرح في صفاتك غيهبا حتى تلجلج في مديحك وانقطع فلذا, فلذا تنادى الناظرون لحسنه جل الصنيع وجل ربي ما صنع فلذا تنادى الناظرون لحسنه جل الصنيع وجل ربي ما صنع والعقل أنت العقل لو كان امرئا عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال لو كان العقل رجلا لكان ولدي الحسن والعقل أنت العقل لو كان امرئا والعقل خير بن التراب إذا ابتدع والفضل أنت الفضل فيك نهاية والعز بعدك أنفه قيلا جدع فيك مبسوط اليدين فماطر غيث السماء وطبحه عنك انطبع إن قلتك البحر اللهام فإنما إن قلت كالبحر اللهام فإنما سبع البحار من المكارم قد صنع أو قلت ذا نسك فهل ترى مثله متنسكا في الدهر لله انقطع قد أذلل العليا بجهد فاقتلى ومراتب العليا بجهد تنتزع والفخر انقيل الفخار فبعده المجد يسجد والإباء له ركع قد سابق الإحسان في إحسانه والجود طفل من أنامله ارتبع قد سابق الإحسان في إحسانه والجود طفل من أنامله ارتبع لا غر وفيه من الحسان أتمها فالله قدما في أوائله جمع أصل النبوة والإمامة أصله والبدر يحكي أصله حيث انزرع أصل النبوة والإمامة أصله والبدر يحكي أصله أو أصله حيث انزرع هو نجلقا لعباب خيبر من دعا بصفاته باب السماء له انقلع هو, هو نجل قال عباب خيبر من دعا بصفاته باب السماء له انطلع هو وهو ابن فاطمة البتول وربها شرع الوجود على محبتها شرع أو أستمع للقول من حساته وفمن حسود عن الوشاية ممتنع قالوا قالوا خشى خوب القتال إمامهم وبصلحه لبني أمية قد خنى أوما رأوا صفين في لهواتها ونصال سيفك في مناحرهم هزا أوما رأوا صفين في لهواتها وانصاله سيفك في مناحرهم هزع ايجبنوك وامت في غمرات هذا الموت اطلقت العنان فما رجع فإذا تحطمت النصال واوشكت زمر الكمات على مسابقه الفزع وتراقصت بين الجماجم في الوغى رؤوس الذوابل والدماء لها تبع وانشقت البطحاء تبلع احشاشها والرعب دع في القلوب فلم يدع حيث الصباح من العجاجة مظلم ودج العجاج من الأسنة ما طلع قوموا إلى الأجداد جاء وعيدكم مذ فكنت حول المطلع هذا ابن حيدرة هذا ابن حيدرة وسنخ محمد صلى الله عليه هذا ابن حيدرة وسنخ محمد والنص من نسل الحسام إذا فرع هذا ابن حيدرة وسنخ محمد والنص من نسل الحسام إذا فرع والأمر فيه مسلم وبحكمه رفع القنا الحرب أو عنها وضع في مهبط الوحي المقدس قد والذكر دوما في تلاوته خشع من من بعد تنزيل منهل علمه وبجوهر الإيمان منهجه نصح وبمهجة الإخلاص ينضح قلبه وبخشية الرحمن شيمته الورى فلكل جرح بالفؤاد شفاؤه ولكل ضيق في الحشاشة متسع ومدارك الكلمات فيه حكاية كف الزمان بنسجها حاك السجع يا مهجة الهادي فتلك قصائدي من بحر جودك تغرها لما جرع قالت يؤرقني هواك فلم أدع للنفس من لذاتها إلا الهلاء صلى الإله على الزكي المجتبى ما لاح نجم في السماء وما طلع له أجم ألفاظا وعرب جمعه ليقولوا في علي منقبه جعلوا البحر مدادا لهم وكفوف الليل كانت كتبا ولسان الزهر أضحى منشدا وقلوب الخلق أمست مطربة طاب ثدي لعلي ذره ونمى بالخير طرا شارب هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاحرين